بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران للمؤلف ال ال علي 1406 هجرية 1986 ميلادي احمد حجر بن بوطاني بن طبعة هجرية 1406 1986 تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير ج ا م ع ة ا ل إ م ا م محمد بن سعود الاسلاميه إ س ل م الحمد لله رب العالمين ي ة والصلاة ا لله ل رب و على س د محمد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى ل آ وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد صدور الأول حرصت بإحسان تبعهم الكتاب هذه الجامعة منذ صدور الكتاب الأول من الدين إلى السلسلة فقد أ ن تتحسس مواطن الخطر وتبحث عن مواضع الداء في عالمنا ا ل إ س ل ا م ي اليوم لتسهم بتقديم الدواء النافع له ب إ ذ ن الله م س ت م د ة ذلك من أ ق د س مصدر كتاب الله العظيم و س ن ة رسوله المصطفى الكريم وهذا البحث الذي نقدمه اليوم ل إ خ و ا ن ن ا و أ ب ن ا ئ ن ا كان في ا ل أ ص ل ر س ا ل ة أ م ل ا ه ا ل ع ا ل م الجليل ف ض ي ل ة الشيخ أ ح م د بن حجر البوطاني البنعلي قاضي ا ل م ح ك م ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل أ و ل ب د و ل ة قطر وذلك جنوب يلاقون والنصب يدعونهم وحده الذين لأحد الدعاة في آسيا ممن الكثير من العناء من الذين إلى إبادة الله إجابة إبادة آسيا في ممن من من ونبذ الخرافات و ا ل ا س ت ع ا ن ة او ا ل ا س ت غ ا ث ة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يغني ولا يشفع وقد سمى رسالته هذه تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران وقد ركزت هذه الرسالة المفيدة على علم التوحيد الذي هو التوحيد العقيدة الإسلامية لقد المفيدة ركزت الرسالة تضمن هذه هذا ماهيته الذي اساس الاسلامية البحث العظيم على علم علم أنواعه الأدلة ن والتوحيد ب والأباطيل ج ه فيها ا أعداء الإسلام ووقع فيها الكثير من العامة في أكثر من بلد إسلامي ا أكثر ووقع بلد ل من من و و في ت هو أ س ا س ا ل ع ق ي د ة ومن أ ج ل ه نزلت الشرائع كلها و إ ل ي ه دعت الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء منذ آ د م عليه السلام وحتى محمد رسول الله وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ي ع ب د و ا الله واجتنبوا ا ل ط ا و و وعلى هذا الأساس وجد وطبع ت الكتاب الاهتمام به وطبع أكثر من عشر طبعات عشر الأساس اللائق إلى هذا به أكثر أكثر وترجم من لغة من غ ة من الإسلام دين قبل الغير على و ا ا الله بالحكمة والموعظة الحسنة ل سبيل م ج ه د ي في ن وفي كل طبعه من الطبعات كان يحاول المؤلف استدراك ما فاته من مباحث تتعلق ب ا ل ع ق ي د ة ويضيف ما يرى في إ ض ا ف ت ه م ن ف ع ة لطلاب العلم و ح م ل ة رايه ا ل د ع و ة إ ل ى الله على بصيره لقد بذل المؤلف وفقه الله وجزاه عن ا ل إ س ل ا م والمسلمين كل الخير جل جهده في الدفاع والنضال عن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ي ض ا ح ما دسته الفرق ا ل ض ا ل ة ا ل م ض ل ة من البدع والخرافات وما أ ح د ث ت ه من التحريف والانحراف وفقا للهوى واتباعا لطريق الشيطان طريق المغضوب عليهم وما وقع فيه كثير من الناس من غلو في الصالحين واتباع القبوريين المبتدعين المرتزقين و م ن ت ش ر في بعض المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة من عادات م ب ت د ع ة والنذور لغير الله والتوسل وطلب النفع أ و دفع الضرر ممن لا يملكه واتخاذ الواسط بين الخلق والخالق ممن هم أ ع ج ز عن نفع أ ن ف س ه م فكيف بغيرهم مهما علت مرتبتهم وكبر عند الله مقامهم قال الله تعالى و إ ن يمسسك الله ب د ر فلا كاشف له إ ل ا هو و إ ن يردك بخير فلا راد لفضله ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون لقد تناول المؤلف تفنيد المزائن التي يروجها دعاه الضلال ورد شبهاتهم باسلوب علمي رصين واضح العباره جلي المعنى رسم فيه معالم الطريق لكل من يريد اتباع الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م الله عليهم ب ن ع م ة ا ل إ س ل ا م وتطبيق ش ر ي ع ة الله على الوجه الصحيح والابتعاد عن الشبهات وما يوقع في الحرام ويخرج عن ا ل م ل ة أ م ا من أ ق ف ل سمعه عن سماء ك ل م ة الحق وعميت بصيرته عن الهدى واختار طريق ا ل غ و ا ي ة وسبيل الشيطان فسيستمرون في غيهم وضلالهم قال الله تعالى واصفا حالهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أ ض ل أ ع م ى لهم إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم و ا ل ج ا م ع ة وهي ا ل ح ر ي ص ة دائما على ا ل إ س ه ا ن والعمل على نشر ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ك ا ف ة الوسائل ا ل م ت ا ح ة لها في كل مكان وعلى كل أ ر ض ليسعدها ا أ ن تسهم في طبع هذا السفر العظيم بعد أ ن تجاوب المؤلف مع هذه ا ل ر غ ب ة وخص هذه ا ل ط ب ع ة بمزيد من ا ل إ ض ا ف ا ت والتعليقات ا ل ج د ي د ة والتي ستحقق مزيدا من ا ل ف ا ئ د ة لمن اطلع عليها إ ن شاء الله وفق الله الجميع ل خ د م ة دينه و إ ع ل ا ء كلمته ونفعنا الله بما في هذا البحث من فوائد ج م ة و أ ج ز ل للمؤلف ا ل م ث و ب ة وشكر الله سعيه ووفقه و أ ع ا ن ه على م ت ا ب ع ة طريق الخير ب ا ل ك ل م ة ا ل ح س ن ة و ا ل د ع و ة ا ل ص ا د ق ة إ ن ه سميع مجيب والله الهادي سواء السبيل مدير ا ل ج ا م ع ة بسم الله الرحمن الرحيم خ ط ب ة الكتاب الحمد لله الذي أ م ر ن ا ب ا ل ع ب ا د ة وبطاعته و ط ا ع ة رسوله ووعدنا ب ا ل ح س ن مع ا ل ز ي ا د ة و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف و ا ل س ي ا د ة وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الذين منحهم الله ا ل ع ز ة و ا ل س ع ا د ة أ م ا بعد فلا زال ا ل إ س ل ا م منذ أ ن طلع فجره محاربا حرب من قريش وسائر مشركي العرب ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين وكتب الله النصر المؤزر ل ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الله المشركين والكافرين ولكن ا ل أ ع د ا ء و إ ن خذلهم الله ما فتئوا ي ح ي ك و ن المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم ا ل ض ا ل ة ضد ا ل إ س ل ا م والمسلمين فتعددت مقالاتهم وتنوعت مذاهبهم وانتسب كثير منهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ل أ ج ل أ ن تروج عقائدهم ويتم لهم القضاء على ا ل إ س ل ا م لا سمح الله ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المخرفين أشدها دعاية دعاية فتكا المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين والدين منها بريء كما دعوا إ ل ى إ ب ا د ة القبور وحسنوها للجماهير بشتى ا ل أ س ا ل ي ب من بناء القباب ا ل ش ا ه ق ة عليها وتزويقها ووضع الستور ا ل ن ف ي س ة عليها لجذب الناظرين والزائرين إ ل ي ه ا و أ ن تكون تلك القباب محل ا ل د ه ش ة و ا ل إ ع ج ا ب وجعلوا ا ل س د ن ة حولها ليطوفوا بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم كيف يدعون ا ل أ و ل ي ا ء وينزلون بهم حاجاتهم ومن اختراع حكايات س م ج ة عن القبور وكرامات م خ ت ل ق ة لا تمت إ ل ى ا ل ص ح ة بنصيب ومن إ ن ش ا ء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إ ل ا لخالق ا ل أ ر ض والسماوات ومن ت أ ل ي ف كتب تدعو إ ل ى إ ب ا د ة ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين سبكت في قالب حب ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء و أ ن ه م هم الشفعاء لنا عند الله و ا ل و ا س ط ة بيننا وبينه تعالى ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لها حظ من الصدق و ب أ ح ا د ي ث م و ض و ع ة كحديث لو اعتقدتم بحجر لنفعكم و ب أ ق ي س ة ف ا س د ة وبما لا يدل على مطلبهم من آ ي ة أ و حديث صحيح كما سترى في هذه ا ل ر س ا ل ة وعم ا هذا الداء الوبيل سائر ا ل أ ق ط ا ر ا ل إ س ل ا م ي ة ولم يسلم منه إ ل ا القليل من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الذين عرفوا التوحيد الذي جاء به ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون وبعض ا ل أ ق ط ا ر ا ل إ س ل ا م ي ة ك ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة بفضل د ع و ة علمائها المخلصين وملوكها المهتدين فنتج من جراء تلك الدعايات ا ل ض ا ل ة ا ل م ض ل ل ة التي قام بها ونشط لها المبشرون بالضلال و ع ب ا د ة غير ل ل ج ل ا ل ان انخدع بها الاكثرون وانصرفوا عن توحيد الاله العظيم خالق الانام وتحمسوا لها واخذوا يتقربون الى قبور الانبياء والصالحين وتجاوز الامر حتى تقربوا الى الاشجار والغيران ا ل م ن س و ب ة اليهم بانواع الندور ودعائهم لكشف ضر نزل بهم او طلب ولد او رزق او و ظ ي ف ة او مطر مما ليس في ق د ر ة احد الا رب العالمين وطافوا بقبورهم كما يطاف ب ا ل ك ع ب ة ا ل م ع ظ م ة وشدوا الرحال اليهم من الاماكن ا ل ش ا س ع ة بقصد الحج لتلك المزارات ا ل ب د ع ي ة واوقفوا الاموال ا ل ط ا ئ ل ة على تلك ا ل ا ض ر ح ة ا ل م ق د س ة عندهم حتى إ ن ه قد تجتمع في خزائن بعض المقبورين أ م و ا ل تعد بالملايين ورحم الله شاعر النيل حافظ إ ب ر ا ه ي م حيث قال أ ح ي ا ؤ ن ا لا يرزقون بدرهم و ب أ ل ف أ ل ف ترزق ا ل أ م و ا ت من لي بحظ النائمين ب ح ف ر ة قامت على أ ع ت ا ب ه ا الصلوات يسعى ا ل أ ن ا م لها ويجري حولها بحر النذور و ت ق ر أ ا ل آ ي ا ت ويقال هذا الباب باب المصطفى و و س ي ل ة تقضى بها الحاجات و إ ن ك لتجد الزحام حول تلك القبور واختلاط الرجال بالنساء وبكاء الكثيرين وصراخهم وعويلهم ودوي أ د ع ي ت ه م كما تجد كثيرا من مدئي العلم ومروجي الضلال يحسنون لهم تلك ا ل أ ع م ا ل و ي ح ب و ن ه م على تلك المنكرات من أ ج ل نيل الحطام و ي أ ت ي أ و ل ئ ك الجهال هذه الشركيات والبدع والضلال باعتقاد أ ن ه ا من صميم الدين و أ ن ه ا تقربهم إ ل ى رب العالمين لكونهم مخدوعين بدعايات أ د ع ي ا ء العلم ورؤساء الضلال و س د ن ة الضرائح والويل كل الويل لمن أ ن ك ر عليهم و أ ف ا د ه م أ ن هذه ا ل أ ع م ا ل ليست من الدين بشيء بل تنافيه والدين منها بريء و أ ن الواجب عليكم أ ن تفردوا ربكم بهذه العبادات التي تتقربون بها إ ل ى هؤلاء ا ل أ م و ا ت الذين لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ب ر ا ولا ح ي ا ة ولا موتا ولا نشورا فضلا عن غيرهم والعلماء إ ز ا ء هذه البدع والشركيات أ ص ن ا ف ث ل ا ث ة صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إ ل ي ه ا وقد يكتب وينشر في ت أ ي ي د مذهبه لاسيما إ ذ ا كانت له م ص ل ح ة م ا د ي ة وصنف يعرف الحق و أ ن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير ا ل ع ا م ة و أ ش ب ه ه م إ م ا رجاء و إ م ا ر ه ب ة أ و جبنا وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس إ ل ى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إ ل ى التوحيد والتمسك ب ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة وهؤلاء قليلون ب ا ل ن س ب ة لذين كالصنفين وبالرغم من ك ث ر ة المؤلفات في هذا العصر من الممالك ا ل ع ر ب ي ة وغيرها وتنور أ ذ ه ا ن الكثيرين لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد لا سيما توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وقد يذكر بعضهم في ثنايا كتابه سطرا أ و سطورا يستهجن هذه ا ل أ ع م ا ل ويقول ليست من ا ل إ س ل ا م في شيء ولكن هذا غير كاف ولذا ر أ ي ت أ ن ا ل ح ا ج ة م ا س ة في وضع ر س ا ل ة في بيان أ ق س ا م التوحيد و ب س ل الكلام على توحيد ا ل أ ل و ه ي ة معززا ب ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ح ا د ي ث الرسول العظيم ا ل ص ح ي ح ة أ و ا ل ح س ن ة ودفع شبه المبتدعه لعل الله ينفع بها عباده ولكن ل ك ث ر ة الشواغل لم يقوى العزم حتى شرفنا الشيخ عبد الحميد البكر السيلاني الداعي لتوحيد الله و إ ف ر ا د ه ب ا ل ع ب ا د ة والتمسك ب س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والمحارب للبدع والمحدثات و ا ل ز ي ا د ة في دين ا ل إ س ل ا م وقد ذكر لنا ا ل أ خ المذكور أ ن ه يلاقي كثيرا من العناء والنصب في سيلان من الذين يدعوهم إ ل ى نبذ الخرافات والبدع و ع ب ا د ة غير الله وطلب مني أ ن أ س ج ل له ك ل م ة في التوحيد فسجلت له بالمسجل الذي معه فلما انتهيت من ا ل إ ل ق ا ء قال الشيخ عبد الحميد يحسن أ ن تكتب هذا الذي أ ل ق ي ت ه ليكون ك ر س ا ل ة ثم تطبعها وتنشرها وعلي بحول الله وقوته أ ن أ ت ر ج م ه ا إ ل ى ا ل ل غ ة السيلانيه ة والمليبارية وقد م ر ت ج ا اللغة المليبارية إلى أ خ و ن ا ل ف ا ض م ح م د س ل ي م ميران م ا ل ل ب ا ر ي وطبعت ف أ ج ب ت ه إ ل ى ذلك رجاء الثواب من الملك العلام والنفع لسائر ا ل أ ن ا م فكتبت الموضوع وراجعته وهذبته وزدت عليه بعض الفوائد وعلقت عليه تعاليق موجزه و أ ص ب ح ر س ا ل ة م ف ي د ة ح ا و ي ة ل أ ق س ا م التوحيد م ؤ ي د ة ب ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ودفع الشبهات ا ل ب د ع ي ة وسميتها تطهير الجنان و ا ل أ ر ك ا ن عن درن الشرك والكفران أ س أ ل الله العظيم أ ن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون أ ي ل آ م ر ه م ان يعبدوني ويفردوني بالعباده وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام من عهد نوح إ ل ى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أ ق س ا م التوحيد ينقسم التوحيد إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات أ و ل ا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وهو اعتقاد أ ن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم محييهم ومميتهم أ و نقول إ ف ر ا د الله ب أ ف ع ا ل ه مثل الدليل ع ت ق ا ا د أنه خ ق ورازق ق وهذا قد أقر به ا م م ش ر ك و السالفون و ن ج ع أ ه الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما ولم سلف ل من ينكر ي و و ش على ي في ة زماننا ا د ل ل ل ي ع توحيد الربوبيه يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم أ ن ه لا يقبل ذو عقل أ ن يكون أ ث ر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق ومما لا خلاف فيه أ ن ك إ ذ ا ر أ ي ت إ ب ر ة أ ي ق ن ت أ ن لها صانعا فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير ا ل أ ل ب ا ب قد وجد بلا موجد ونظم بلا منظم وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات و أ ن و ا ر و أ ش ج ا ر و أ ز ه ا ر وجن و إ ن س وملك وحيوان إ ل ى أ ن و ا ع لا يحصيها العد ولا ي أ ت ي عليها الحصر قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم اللهم لا يقول هذا من كان عنده م س ك ة من عقل أ و ذ ر ة من فهم وبالجنه فالبراهين على ربوبيته لا ي أ ت ي عليها ا ل ع د وصدق الله إ ذ قال أ م خلقوا من غير شيء أ م هم ا ل خ ا ل ق و ق و ل ه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في الهامش وهم ب د ا ه ة لم يخلقوا من غير شيء وطبعا لم يخلقوا انفسهم ولم يدع احد منهم ولا ممن قبلهم او بعدهم انه خالق السماوات والارض فمن الخالق اذا وليس لهذا السؤال إ ل ا جواب واحد لا يملك الانسان اذا ترك نفسه إ ل ا ان يجيبك اجابه المشركين كما اخبر الله عنهم في كتابه المجيد ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن ا خ ل ق ه م العزيز العليم أ م ا الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ ب أ ر ج ا س تعاليمهم ف إ ن ه م يعتقدون أ ن وجود ا ل إ ن س ا ن والكون وما فيه جاء من ا ل ط ب ي ع ة فهي ا ل خ ا ل ق ة مع العلم أ ن ا ل ط ب ي ع ة التي يؤلهونها هي هذه المخلوقات بما أ و د ع الله فيها من خصائص وصفات كالسماء و ا ل أ ر ض والشمس والكواكب والبحار و ا ل أ ش ج ا ر إ ل ى آ خ ر ه ف ا ل ط ب ي ع ة كما ترى لا ح ي ا ة لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا ق د ر ة ولا إ ر ا د ة ولا عقل فكيف أ و ج د ت ا ل إ ن س ا ن وهو المتصف بهذه الصفات وهل يعقل أ ن تهب ا ل ط ب ي ع ة هذه الصفات ل ل إ ن س ا ن الذي بفضل تلك الصفات غاص أ ع م ا ق البحار وغزا الفضاء والكواكب والحال أ ن ه ا م ج ر د ة من كل تلك الصفات ومن المسلم عقلا أ ن فاقد الشيء لا يعطيه فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم وعنادهم ل أ ه ل ا ل أ د ي ا ن جحدوا ر ب و ب ي ة خالق الكائنات المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل نقص وذهبوا إ ل ى خالقيه ا ل ط ب ي ع ة الصماء التي لا تحس ولا تعقل و أ ع ت ق د أ ن هؤلاء إ ن ك ا ر ه م للخالق لا يتجاوز اللسان ولكن عنادا ل أ ه ل ا ل أ د ي ا ن وليتسنى لهم استعباد الشعوب وسلب ا ل إ ي م ا ن منهم و ا ل أ م و ا ل ب د ث هذا الكفر الصريح و ا ل إ ب ا ح ي ة ا ل ف ا ض ح ة و ا ل ش ي و ع ي ة في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ع ر ا ض ومما يوضح بطلان معتقدهم و ر أ ي ه م أ ن يقال إ ن ا ل ط ب ي ع ة قد سخرت ل ل إ ن س ا ن ف أ ص ب ح سيدا على ما في ا ل أ ر ض يبني ويهدم ويتصرف ب أ ج ز ا ئ ه ا كيف شاء وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه ولا تملك لنفسها نفعا ولا ب ر ا فكيف تكون خ ا ل ق ة ف أ د ن ى صانع من البشر الذي يصنع ا ل إ ب ر ة ا ل ح ق ي ر ة فضلا ً عن ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ظ ي م ة لا بد أ ن يتصف ب ا ل ح ي ا ة قبل كل شيء ثم بالعقل والعلم و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة حتى ي ت س م ى له صنع ما يريده فلو حاول جاهل مع اتصافه ب ا ل ح ي ا ة والعقل و ا ل إ ر ا د ة أم يصنع شيئا ً ل م ي س ت ط ع لكونه غير عالم فكيف ب ا ل ط ب ي ع ة التي ليس لها من تلك الصفات شيء وصدق الله العظيم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 وقوله تعالى وَلَئِنْ سألتهم من خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ سَأَلْتَهُمْ خَلَقَ خَلَقَهُمَّ ل مَنْ ا على ز ز ي ا ع ع ل ل ي م أ ن الشرك م أ خ و ذ من الشركه يفيد إ ق ر ا ر ه م ب ا ل ر ب و ب ي ة إ ل ا أ ن ه م يجعلون معه شريكا في ا ل ع ب ا د ة كشريكين في شيء مثلا مع أ ن ه م ما كانوا يساوون آ ل ه ت ه م بالله في كل شيء بل في ا ل م ح ب ة والخضوع لا في الخلق و ا ل إ ي ج ا د والنفع والضر توحيد ا ل ر ب و ب ي ة توحيد ا لا ر ب ب و ي ة ل يدخل ا ل إ ن س ا ن في دين ا ل إ س ل ا م لتعلم أ ي ه ا القارئ الكريم أ ن هذا التوحيد لا يدخل ا ل إ ن س ا ن في دين ا ل إ س ل ا م ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في ا ل آ خ ر ة من النار إ ل ا إ ذ ا أ ت ى معه بتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة ثانيا توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ويقال له توحيد ا ل ع ب ا د ة وهو إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه المستحق ل أ ن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إ ل ى أ م م ه م ل أ ن الرسل عليهم السلام ج ا ء و ا بتقرير توحيد ا ل ر ب و ب ي ة الذي كانت أ م م ه م تعتقده ودعوتهم إ ل ى توحيد ا ل أ ل و ه ي ة كما أ خ ب ر الله عنهم في كتابه المجيد قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم أَلِيمٌ و ق ا ل ع ن هود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 وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام في محاجته مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ن كنتم موقنين وقال الله مخبرا عن موسى أ ن ه قال لبني إ س ر ا ئ ي ل قال أ غ ي ر الله أ ب غ ي ك م إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين وقال عن إ ي س ى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 وقال الله تعالى مناديا جميع البشر يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون و ب ا ل ج م ل ة فالرسل كلهم ب ع ث لتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة و د ع و ة القوم إ ل ى إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة واجتناب ع ب ا د ة الطواغيط و ا ل أ ص ن ا م كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فقد سمعت د ع و ة كل رسول لقومه فكان أ و ل ما يقرع أ س م ا ع قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره في الهامش والطاغوت مشتق من الطغيان وهو م ج ا و ز ة الحد ويطلق على الشيطان والكهان وكل ما عبد من دون الله وقد حدد ا ل ع ل ا م ة ابن القيم حدا ج ا ن ع ا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أ و متبوع أ و مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أ و يعبدونه من دون الله أ و يتبعونه على غير ب ص ي ر ة من الله أ و يطيعونه فيما لا يعلمون أ ن ه طاعه الله انتهى الوجه ا ل أ و ل